122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. والنجم إذا هوى 124. ما ضل صاحبكم وما غوى 125. وما ينطق عن الهوى 126. إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذُو مِرَّةٍ تَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَـبْ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى افَتَمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَوْنَ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْيَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى 111. لقد رآ من آيات ربه القبرى 112. أفرأيتم اللات والعزى 113. ومنات الثالثة الأخرى 114. ألكم الذكر وله الأنثى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ 129. إن يتبعون إلا الظن وما وَلَقَدْ الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويض ان الذي بِالآخِرَةِ لا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 124. وأنه هو أضحك وأبكى 125. وأنه هو أمات وأحيا 126. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 127. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَاءِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى 124. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 126. أزفت الآزفة 127. ليس لها من دون الله كاشفة 128. أفمن هذا الحديث تعجبون 129. وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُم سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا